إلهي مللي غيرك كجد سجل علي تحسين سنتني يا رب العالمين وحفظ خطاياني الزلل عايش انا يا ربين المذني بها نزلوا لو شاف بيوم الحشو مكتوب يا ربين المذني بها شافه بيوم الحشور مكتوب كونا انا قولت يا نتا قول انا قولت يا نتا لذنب يا ربي غيرك ما حي ما ريدا ارجع لذنب يا ربي غيرك ما حي انخار خجلان منك حيل يا رب الكون خجلان منك حيل يا رب الكون ترزقني انت وانا سيكشلو منديور لك يا رب يا بقا منديور لك يا رب يا بقا مهما ضل يا عبيدنا ما وفى من فضلك سنه مهما ضاع يا عبيدنا ما وفى من فضلك سنه وش ما ملت لقاك بعدك تطلوا وشمال مهل تلقاك بعدك تطول عصومني من ذنبي وإلهي لتحاسبني عصولي من دنبي ولا قربني جون الملي وقبول لتحاسبني يا رب حب وادري ان تتحبني يا رب حبه وادري ان تتحبني انخاك يا رب واستمر خلصت ابجاع الرسول انت رت ومن تحيب الرسول <تكلم> انت رت ومن تحيب ادوسي على الكتروني يا ابو بصوت الرادود الحسيني علي الدراجي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي تم التسجيل في ستوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء